ما شئت يا ربي المعين ما شئت يا <معين> إن الخلاص كل راكب عظيم تستعين کت أنت المعين آنتا حسبات بيديك يا رب المعین. جت الله ربیكو انت المهیمن لولاك ما كانت ولا أرزقها بد أن تكون أوجدتها وكفلتها فالكل يا ربي أمين أوجدت الله ربي يكون أنت المهيمن والمعين أنت المعين تعثر بالرزق فالرزق أهول ما تهون أنت الضمين لكل ما تسعى له أنت الضمين ما شئت يا ربي يكون أنت المهيب والمعين أنت المعين ولكم نسينا رشدنا وهوت بمسعان الفتون ولكم نسينا أن نرى هنا وهنا تبي العليم بما نكن وأنت وحدك من يصوم وبما كسبنا لم تآخذنا ووحدك من يعيب ما شدت يا ربي يكون أنت المهيب والمعيب أنت المعيب فنأهم كاف ولون أوليس هذا آية لله لوراة العيون لوراة العيون وجدت ربي يكون أنت المهيمن والمعين أنت المعين أنت المقيم والمعين، أنت المعين.